yeah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 يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون